صلاة بالسلام المبين لنقاط التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقاط التعين نبي كان أسل تقويني من عهدكم فيكن يغرامي نبي كان أسل تقويني من عهدكم فيكن يغرامي لنقاط التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقاط